وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون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 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها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 كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ضراء فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِقه عذابا كبيرا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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا إِنَّاك مِنَ الْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَنًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 وقوم نوح لَمَّا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهمْ وَجَعَلْنَاهمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا وَثَمُودَ وَأَصْحَابِ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّ تَبْرَّنَا تَتْفِيِّرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَضِيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا السَّوْءُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 لنحييه به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفراء ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم وجاهدهم به جهادا كبيرا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 قالوا وما الرحمن وانا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرنا منيرا وهو الذي جعل الليل و النهار خلفا لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما